والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنحاء. القائدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وقل اعمدوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمدون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم إما لا يعذبهم وانما يتهو عليهم والله عليم حكيم